يا أيها المزمن قم الليل إنا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عِنْدَ اللَّيْلِ إِذَا شَدَّ وَطَأَنَ وَأَقْوَى مُقِيلا إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسم رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا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 وطعاما ذا غصة معذابا أنيما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا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 وَيَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثًا وَثُلُثًا فَائِبَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّا تُمْسِكَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَا سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلٍ فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا السكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ